ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغبرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوض نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا والتابع سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذررياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السئات ومن تقي السئات يوم مئذن فقد رحمته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 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ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 ذلك بأنهم كانت تأتين مرسلهم بالبينات فكثوا فكثوا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطة مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا سالهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون زمني أقتل موسى واليدع ربه إني أخاف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 أتقتنون رجلا أي يقول ربي الله أتقتنون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيانات من ربكم وإيك كاذب فعليه كذب وَإِنْ يَصَادِقَنَّ يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاء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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدِيبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَا يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيانات فمازلتم في شك فما زلتم في شك من ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم ليبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان كَبُرَ كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهتكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِأَلِفِ الرَّعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ الْنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَ وَعَشِيَاتٍ ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألف رعول أشد العذاب وإذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا لكم تبعا إن لكم تبع فهل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 ولقد آتينا موسى الهدا وأورسنا بني إسرائيل الكتاب هدا وذكراء لآل الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشق والإبكار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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبنغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبنغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفنك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون